على تعلم العلم النافع الذي هو سبب سعادة العبد في دنياه وأخرى العلم الشرعي الذي أمر ربنا بالتزود منه وبالتعلم وبذل الوسع في تحقيق هذا المطلب العظيم الذي لا يقام دين إلا به ولا تقام به عقيدة التوحيد إلا به ولا تقام العبادة إلا به ولا تقام صلاة ولا صيام ولا حج ولا عبادة من العبادات إلا بالعلم الشرعي العلم الشرعي الذي هو كتاب الله عز وجل وكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فبين الله عز وجل أن, رفعة أن الرفعة في الدنيا والآخرة هي لأهل العلم ويقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء تبين أن أهل الخشية من الله عز وجل هم العلماء ويقول الله عز وجل آمر النبي من الاشتزادة من العلم وقل ربي زدني علما لم يعمروا أن يستزد من الدنيا لم يقل زدني مالا أو زدني جاها أو زدني منصبا إنما قال زدني علما والله عز وجل كذلك أيضا بين أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال الله قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فبين ذلك أن العلم فضله عظيم وشأنه كبير علم الكتاب والسنة الذي هو العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله استمعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تستمعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون فهذا هو العلم الشرعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وفقه في الدين وفقه الكتاب والسنة وليس العلم الذي يظن أنه علم فالجهل خير من كثير من الأمور التي يقال عنها علما فعلم الكلام الجهل خير من وعلم الرؤى والمنامات الذي تقول به الصوفية الجهل خير من وعلم الفلسفة والمنطق الجهل خير من فالعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما غير هذا مما يعز وينسب إلى العلم فوليس من العلم الذي أمر الله بتعلمه وليس من العلم الذي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتفقه فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى على التزود من العلم فقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة هذا أوقف وابضل أوقف هذا ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حما رواه الإمام الترمذي من حديث أبي ريrut الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمر الدنيا ملعون كل أمر الدنيا خارج عن رحمة الله عز وجل إلا من كان عالما أو متعلما والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام ترمذي في جامعه من حديث صفوان بن عسان إن الله إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ملائكة الله عز وجل سبصت أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنعه طالب العلم من سعيه لتحصيل العلم النافع من بذله الأوقات النفيسة في تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعكف ليله ونهارا من أجل تفق في دين الله عز وجل يعتني بما قال الله وبما قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكم قضى ضاع من الأعمار والأزمان عند كثير من الناس قضوا أعمارهم وراء الفلسفات وقضوا أعمارهم وراء المنطق. وقضوا أعمارهم وراء المذاهب والتعصب لها حافظوا متون الناس وكلام الناس ولم يحفظوا كلام الله عز وجل ولم يحفظوا كلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصاروا مفلسين من العلم حتى ولو قيل دكتورا وحتى لو قيل ماجستير فإنه معدم من العلم الشرعي الذي هو ميراث الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الأنبياء إن إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دراما ولا دينارا ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر دل ذلك على أن ميراث الأنبياء هو قال الله قال رسوله وليس ما قاله أرسطو أو إفلاطون أو ما قاله فلان أو فلان مهما بلغ شأوه ومكانته فالمعدم من الأدلة السرعية لا يساوي شيئا قال مالك بن أنس كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلم الشمعي هو الذي ينبغي أن يعتني به المسلمون في تصحيح عقائده. قال الله فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فماذا بالعلم قبل القول والعمل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى أبو داود في الزنن من حديث جابر ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فكثير من المسلمين اليوم لم يعطوا هذا العلم أوقاتا لم يبذلوا أوقاتا في تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى صار كثير منهم يذهب إلى الكواني والعرافين ويزعم أنه موحد، وصار كثير منهم يأتي السحرات والمشعوذين ويزعم أنه موحد، وصار كثير منهم يعترف بالأحزاب والديمقراطيات. ويزعم أنه صاحب سنة مواحد بسبب الجهل بدين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلم شرفه عظيم وبيتسم النفس وتتعالى عن سفات في الأمور يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والعلم يهذب النفس ويطاحح المعتقد ويجعلك عابدا صالحا فكم من عابد عبد, عبد الله بجهل فلم يقبل ذلك منه وكم من شخص عكف على عبادة لم يأتي بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فردت على وجهه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولذلك أيها المسلمون الواجب علينا جميعا أن نتفقها في دين الله وأن نعرف قدر العلم والعلماء وأن تنفق الأوقات وأن تبذل الأنفس في سبيل تحصين هذا المطلب العظيم فانظر إلى سلفنا رضوان الله عليهم كم بذلوا من أوقاتهم في تحصين العلم النافع رحلوا من بلدانهم وتركوا أموالهم وديارهم وفارقوا أحبابهم من أجل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير الواحد منهم مسيرة أشهر من أجل حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنت أيها المسلم كم توصي أوقات لتعلم كتاب الله كتاب الله الذي هو أس العلوم ورأس العلوم ومن لم يعتني به فلا علم كتاب الله الذي أمر ربنا بالتفقه به والتدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفانها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب الله الذي جعل شفاء لما في الصدور وشفاء للقلوب القلوب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقل وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى مسلم عن أبي أمامة اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه لأصحابه البخاري عن عثمان خيركم من تعلم القرآن وأعلمه فأنت أين من تعلم القرآن وحلق تعلم القرآن بينك وبينها ربما أم سرار أين أنت من قراءة القرآن ويطول الأسبوع والأسبوعان والشهر والشهران ولا تكاد تفتح مصحفا بما تعلم دينك وبماذا تتعرف على ربك عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله بما يسعد هذا القلب وينشلح الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بماذا سيطمئن قلبه بماذا ستتعد في هذه الحياة وأن تهاجر لكتاب الله لا تقرأ فيه ولا ستدبره وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رجر كتاب الله فلا تعلم فيه ولا تلاوة الله ولا حفظ وإنما عناية فائقة بالدنيا الفانية وجمع حطامها والعكوف على الدراهن والدنانير حتى بات كثير من المسلمين لا يعرف عن دينه شيئا هرم من هارم وشاف من شاف وهم لا يعرفون عن الإسلام شيئا سوى ما لقناه أئمة الضلال ومشائخ السوء هم الذين علموا المسلمين الجاهل وصرفوهم عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسل بينهم البذع والخرافات وبدلوا في هذا جهدهم فقبح الله صنيعهم في عقود أربع غيب فيها المسلمون عن دينهم فباتت السنة بدعه والبدعة سنة أين أنت من كتاب الله وتعلمه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في مسلم عن عمر بن الخطاب إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين دعنوا كتاب الله والعمل به وفق ما جاءت به السنة لا يكون بينك وبين كتاب الله كما قيل سارت مشرقاشا وصرت مغربا شفتان بين مشرق ومغربي كتاب الله يقول كلام الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنت تصير عند قبر ميت تدعو من دون الله وكتاب الله يقول إن تدعوه إن لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يغفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وعن تتاتي عند القبر تتمسح بأسربة الموتى لم تنتفع بكلام الله عز وجل تسألوا الموتى وأنت تكره في كتاب الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ربك يقول إني قريب وأنت تأتي وتشد الرحال إلى قبر فلان أو علان ألا بئس ما صنعت إنك لم تعرف توحيد الله عز وجل إنك جعلت بينك وبين ربك وسائط. وشفعاء كما قال أبو جهل وأبو لهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلفا أي علم بالإسلام هذا أي معرفة للإسلام تلك إنه الزهل يا أيها الإخوة الداء القاتل وهل يأترى هل لا أنتم معذورون لا وربي لستم بمعذورين في الإعراض عن تعلم دين رب العالمين لا يمتلك واحد منكم عذرا أن يخدم على الله عز وجل فيقول ما علمت بلى علموا إنما يا رب أعرضوا أن تعلم دينك أنفقوا أعمارهم وأوقاتهم وراء الدنيا الفارية لا يكاد يفتح مصحفا لا يكاد يقرأ حديثا نبويا لا يكاد يتعلم مسألة فقهية يلف الليل والنهار على دنيا وإذا بقي في البيت يلف على القنوات الفضائية ألا بئس هي من حياة أيها المسلمون، إنه لا نجاة لكم إلا بالإقبال على دين الله يتعلمه وتفقهه ودعوة إلى الله وصبرا ومصابرة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مروا البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن عامر مبينا خطرا عظيما. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى, حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رؤوسا جهال وما أكثرهم في هذه الأزمان لا تختار بإمامته ولا تختار بثوبه ولا تختار بحسن تعابيره. انظر إلى تمسكه بالسنة انظر إلى تعظيمه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد جلبوا مرة رجلا يقال أنه مفكر إسلامي وأقيمت له حفاوة بالغة وأقيمت له إعلانات كثيرة وفد عليكم المفكر الإسلامي فقدم له كوب ما كي يشربه فشرب فشربه بشماله هذا هو المفكر الإسلامي الذي أنفقه علي أموالا كي يستقبلوه وهو لا يعرف أدابا يعرف أصغار وأهل السنة ابني وابنك يشربان بيمينهم بألمانهم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليه ولا رجلا يشرب بشماله يأكل بشماله فقال كل بيمينه فقال الرجل لا استطيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم استطعت فما منعه إلى الكبر فما رفعه إلى فيه لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وربنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هذا المفكر الإسلامي يشرب بشمال وإذا رأيت سمى رأيت رأيت أمرا عزبا المفكر الإسلامي أتو به بكرفتة وبدلة إفرنجية هذا يمشل الإسلام هذا يمشل الإسلام وهل عرف سيئا من الإسلام يا من تلقون أسماعكم لكل ناعر عليك بالعلم والعلماء علماء السنة خذ علما خذ آذبا خذ سمتا خذ تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماذا يصر كثير من الناس أن يتعلم كل شيء من أمر دنيا وأن لا يتعلم دينه دينك رأس مالك الغاية التي من أجلها وجدت على وده الأرض وما خلقت الزن والإنف إلا ليعبدون ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق بالقوة المثيل دينك رأس مالك دمك ولحمك دينك لا تتعلم لا تعلم ابنك لا تتعى إليه وإذا أردت عملا دنيويا أراك ترحل وتسافر المسافات الطويلة أراك تقوم من أجله مبكرا من أجل حطاب الدنيا من أجل رزقي قد تكفر الله به وأنت في رحم أمك فالملك يؤمر بكتب أربع بكتب عملي ورزقه وذكر أو أنسى وسعيد أو شقي إن نفساً أن تموت حتى تستوفي رزقها وعجلها، فاستقوا الله وأجملوا في الطلب ومن يستق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب تسعى وراء رزق الأبدان وهو مطلب شرعي أن تسعى لأجل أبنائك وزوجاتك لكن أخبرني بربك كم قد سعيت لأجل دينك ماذا بذلت لتعلم دينك ماذا بذلت لحفظ كلام ربك ماذا بذلت لحفظ سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا علمت أبنائك غير الرياضيات والعلوم والتاريخ والجغرافيا؟ هل علمتهم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل عرفتهم عقيدة التوحيد حتى ينسأ الولد موحدا لا يخاف إلا الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم عبد الله بن عباس كلمات يزهروا كثير من أرباب الشهادات في مدرستي الجامعات الدكتور والبروفيسور لا يعلم هذه الكلمات يا غلام إن يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك.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 كلمات عظيمة يعلمها لغلام صغير فماذا تعلم أبناؤك من دين الله وماذا تعلمت بناتك من دين الله وماذا تعلمنا خواتك من دين الله فيا أيها الناس يا أيها الناس حاربوا الجهل بدينكم وعرفوا قدر العلم الشرعي ولا يخدع عنكم أحد إذا جاء يبين فضل علم الرياضيات قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوشوا العلم درجات لا ليس هذا هو العلم المعني ولا علم العلوم ولا علم الزلوديا فهذا وليس العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد جاء بعلم يحيي القلوب والله لو بقيت عمرك كله في الرياضيات ما زلبت انسراحا لصدره ولو بقى عمرك كله في العلوم والنظريات ما زلبت انسراحا لقلبك لكن أقبل على آية واحلة من كتاب الله كررها ورددها على قلبه تجد انسراحا سعادة طمانية فرحا سرورا إنه كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتستبدلون الذي هو أزنى بالذي هو خير فيا معشر المسلمين أقبلوا على تعلم العلم اجلس وحدك فكر في أمرك كم تعرف من دين الله ماذا تعرف من عقيدة التوحيد ماذا تعرف من دعوة نبيك صلى الله عليه وعلى أهل وسلم يا من تعرفون حياة الفنانين والفنانات ولعبي كرة يا من تعرفون حياة السياسيين ورؤساء الدول ماذا تعرفون عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فواغوشاه واغوشاه لدين الله عز وجل يوم أن انصرف المسلمون عن دينهم لا يتعلمون لا يتفقون في دينهم يعرفون أمر دنياهم وهم عن, وهم عن دينهم غافلون أسأل الله العظيم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 ينبغي للمسلم أن يميز بين عالم سنة وصاحب هواء أن يميز بين متمسك بالسنة وبين من ترك السنة جانبا واتخذ هواء ينبغي أن تفرق بين العالم والمنجم ينبغي أن تفرق بين صاحب سنة وحزبي يعمل لحزبه وجماعته ينبغي أن تفرق بين العلماء الذين أمر الله بالرجوع إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما من جاءك استمعت له ومن رأيته في قناة فضائية ألقيت له قلبك ومن لبس إمامة صار شيخا ومن أصلق لحيته صار إماما فاحذروا أيها المسلمون بأن تلقوا قلوبكم إلى من يزرع فيها شرورا ما لم يكن صاحب سنة فأعرض عنه ما لم يكن صاحب السباح فأعطيه ظهرك ما لم يكن قال الله قال رسوله فارمي بكلامي عرض الحائر ما لم يكن فهمه فهم أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وطلحة والزبيع وعثمان وعلي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرون المفضلة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عما إذا قال لك قال فلان قل من فلان من فلان قال هذا رئيس الجماعة ما شهيدا في سبيل الله والمسلمون يتعلقون يتعلقون بمثل التهاوي لا ما نريد هذا لا نريد رئيس جماعة ولا قائد حزب ولا مفكر من المفكرين لقد أغنتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عنكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيها المسلم اسمع لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين طائفة هل سألت نفسك أنت من هذه الطائفة هل سألت نفسك من هم أولئي الطائفة التي ستظل ظاهرة منصورة بإذن الله هل هم أولئك الذين بتدعوا وتحزبوا وصاروا يعملون لحزبهم ولجماعتهم؟ هل أولئك الذين يطعنون في العلماء ويغمزون العلماء وجلبوا لك الأديب على أنه عالم وجلبوا لك حليق اللحية على أنه داعية وجلبوا لك الفيلسوف؟ على أن مفكر إسلامي، لقد حجب بين عيني علماء السنة الذين وللله الحام لم تخل منهم الديار لعمرك من الرزية فقد مالي ولا شات تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد فدين. يموت بموته خلق كثير إياك إياك قبل أن تنقص الأرض أطرافها أولم يروا أن نأتي الأرض من من أطرافها قال المفسرون ننقصها من, من أطرافها بقبض العلماء يا إياك, إياك أن تنظر يمنة ثم تنظر يسرة فلا ترى صاحب سنة ولا ترى عالم سنة فوقتها والله الموت خير من الحياة وباطن الأرض خير من ضارئها ابحث عن علماء السنة وتذكر قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم قل من هذا أنت من تكون عندما من من سيخوك ما هي كتبك ما هي دعوتك وإذا تلقيت العلم من أصوله وعلى أصوله خذ بأدبه وليكن عندك أدب مع العالم يقول السافعي لم أستطع أن أشرب شرب سماء ومالك ينظر إلي ويقول كنت أتصفح الورق تصفحا رقيقا كي لا ينظر مالك إلي كل ذلك تأذبا ويقول وآحد كنا بين يدي إبراهيم النخاع نهاب كما نهاب الأمير وكان العلماء يأت الرؤساء والملوك في حلقاتهم ويأخذون العلم من العالم للعالم الذي يمشي إلى الوزارات وإلى البرلمانات وإلى الرؤساء يتزلف عندهم هؤلاء يذلون العلم هؤلاء يذلون العلم فعلى طالب العلم أن يعز العلم الذي أعطاه الله عز وجل كما كما كان الجرجاني يقول أبياتا ويحفظها للصغار يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما أرى الناس من دانهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس يكرما ولم أبتدل في العلم طول مهجتي لأخذم من لاقيت لكن لي أخذما أشقى به غرسا وأجليه ذلة إذن فاستباع الجهل قد كان أحزما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه ولكنهم آهنوه ودنسوا محياه بالأطماع حتى تدهما فالعالم يجلس في بيوت الله يعلم المسلمين دينه العالم يبين الحق وإذا أخذ الله ميشاقا الذين أوتوا العلم لتبينونه للناس ولا تكتمون العالم لا ينبغي أن يحرص على المناصب ولا على الوظائف ولا على التزلف للصلاة العالم رسالته رسالة الأنبياء ومن أحسن قولك ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين العالم معلم الخير تستغفر له الحيتان في البحر أما أن يصير العالم سياسيا أن يصير العالم ضرلمانيا أن يصير العالم حزبيا فأوفر لعلم نهايته هكذا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويدفع عنا جميعا كل سوء ومكروه صلى الله على نبينا محمد